الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طبعا ذكرنا تقريبا في الحلقة الماضية حاولنا نذكر مقدمة عن المؤرخين وحاولنا أن نقول في نهاية الحلقة بأنه يجب أن نعود إلى القرآن الكريم فكله تاريخ تقريبا لم يكن تاريخ أحداث هناك تاريخ أفكار تاريخ معارف وما أشبه ذلك لكن لنقتصر على الأحداث قلنا أن القرآن الكريم فيه كثير من السيرة النبوية لم تدون وكتبت السيرة الذين يؤلفون لا يعولون عليها ولا يجوز أن نذهب إلى رواية الواقدي وابن إسحاق والبخاري وفلان وفلان وننسى أن هناك تاريخا كتبه الله أو أنزله الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السيرة وعن الأحداث التي شهدها والفئات الاجتماعية التي خالطها والتي يعني تعامل معها من يهود ونصارى ومسلمين صالحين ومنافقين ومترددين وناس في قلوبهم مرض وكفار محاربين وأعراب وهكذا يعني هناك خليط هذه القرآن فيه دراسة ليس فقط دراسة حدث معركة حدثت وكذا لا ميزة التاريخ القرآني أقصد بالتاريخ القرآني ما, دو ما, ما أنزله الله أو ما وجدناه في القرآن الكريم عن السير النبويه أنه لا يؤرخ فقط للحدث حدثت معركة وانتصر المسلمون وقتلوا كذا وفعلوا كذا ميزة التاريخ ما ذكرها الله في القرآن الكريم أنه يدون أثناء الحدث يعطيك الإيمان يعطيك المعرفة يعطيك علم عن النفس يعطيك علوم عقلية يعطيك أثناء الحدث أما التواريخ التي كتبها عروب بن الزبير وابن إسحاق والواقدي والطبري لهم جهودهم على العين والرأس لهم جهودهم لكنهم لا يعطونك يعني لا, يعط... لا يهزونك يعني عقلية ونفسيا حتى لا يعطونك إيماناً لا يعني ناشفة بالمعنى الشعبي أو أنها كتابات ناشفة ليست غنية الغناء القرآني أو الغناء آسف الغناء القرآني على أي حال القرآن الكريم سنحاول في الحلقات الثلاثين التي سنسجلها إن شاء الله سنحاول أن نسلط الضوء لا نزعم الإحاطة ولكن سنركز على أبرز الأحداث التي في السيرة النبوية التي دونها القرآن الكريم وننظر هل هناك فرق بين ما دونه القرآن وما ما ورثناه في عقولنا فطبعا طبعا كما قلت الفاتحة مثلا عندما نقرأها طبعا فيها تاريخ بس غامض يعني يحتاج إلى بحث ننتقل إلى أواء البقرة أيضا من الآية الأولى إلى آية تقريبا خمسة ليس هناك تاريخ يعني بارز حدث بارز نحن كما قلت أنا أتمنى من كل مشاهد أن يصطحب معه القرآن الكريم الآن سندخل في الجد مثل ما, مثل ما يعني يقال ليصطحب معه القرآن الكريم وسنبحث صورة تا صورة يعني ونحن من أول القرآن سنسهل عليه من أول القرآن إلى آخره تسهيلا على المشاهد ليصطحب معه القرآن الكريم ويفتح أول سوره البقرة من آية 6 تقريبا من آية 6 فيقول الله عز وجل طبعا إن الذين كفروا هذه أول اول آية فيها تاريخ صحيح آياتان فيهما تاريخ لكن تحتاجان الى الى بحث عميق ربما قد لا نتمكن يعني في من صاله ويفوتنا الكثير والعلم لله عز وجل وما أتينا من العلم إلا قليلا من الآية السادسة عندما يقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هنا يتحدث عن أناس الذين كفروا ان الذين كفروا نعيد بالمناسبه والتدبر يكون باعاده النظر بقراءه الصوره أكثر الايه اكثر من مره ثم انظر سياقها اقرا ما قبلها ما بعدها اعيد قراءتها ثانيه ثالثه رابعه تامل في الالفاظ ما معنى هذه اللفظه هذا هو التدبر التدبر الهدوء وطلب وان تطلب من الله أن يريك ان يريك المعنى وابتعد ما أمكن عن التفاسير والكتب والسير هذه هذه غالبا لن تفيدك مثل كتاب الله مبين بل ربما بعضها تصرفك عن الهدايه تصرفك عن قول الله يعني وستأتي نماذج عجيبة أنه الآية القرآنية واضحة الوضوح هكذا ثم تأتي رواية تصرفها وتقلبها عن مرادها فعندما يقول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أوصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم طيب يأتي السؤال الآن العامة أي واحد قد يسأل نزلت سورة البقرة أول العهد المدني في أول الهجرة يعني أول السنة الأولى من الهجرة قبل بدء طيب ها الله عز وجل يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والذاكرة الجماعية عند المسلمين أن الكفار قد آمنوا وأسلموا يوم فتح مكة إذا كانوا هم المقصودين وهم وهم أبرز المقصودين يعني أبرز ما, ما يتبادر الذهن إليه هم الذين كفروا وأخرج النبي من مكة وقاتلوا المسلمين وفعلوا ما فعلوا <تصفيق> طيب هنا ما الجواب هنا لابد أن تتدبر أنا ألم أقول لك بأن كاريخ القرآن الكريم قد يصدمك وقد يخبرك بالغيب قد يخبرك بأشياء ولم يقل إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يسلمون قال لا يؤمنون لأن الإسلام قد يكون كإسلام الأعراب لا تقولوا آمنا ولكن قلوا أسلمنا هناك طبقات للإسلام وطبقات للإيمان فالإسلام في القرآن الكريم ليس إسلاما واحدا بمعنى هناك اسلام إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وهناك اسلام الأعراب لا تقلوا آمنا ولكن قلوا أسلمنا هل هذا الإسلام مثل هذا الاسلام من بركة القرآن الكريم وتفوقه وهيمنته على اللغة أن اللفظ الواحدة في القرآن الكريم ليس بالضرورة أن يكون معناها واحد في جميع الآيات وإنما يعرف معناها من السياق يعني من اللفظة من الحرف من التعاقب في في الكلمة من الآية من السياق وقد أيضا يكون من الزمن قد يكون أيضا له دلالة بينما المفرد في المعاجم اللغوية لسان العرب الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين ومنظور في لسان العرب والصحاح الجوهري وغيرها تجد المفردة لها معنى واحد فقط يعني مثلا الإسلام بادت سلامة يذكر أنه هكذا أما التسليم او يقول القبوع والذل وإلى آخر أما في القرآن الكريم نفس التسليم يعطيه مراتب هناك تسليم بدني تسليم جسدي مثل انضمام أناس مثل العراب أسلموا انضموا جسديا إلى الدولة المسلمة ولكن لم يدخل إيمانه في قلوبهم، هذا يختلف عن اسلام الأنبياء كل نبي يقول وأنا من المسلمين هذا أول ومن أحسن قولا إلى آخر قول إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله لن يأمر بإسلام كإسلام الأعراب سيأمر بإسلام عالي المستوى تسليم لله عز وجل فكرا وعقيدة إيمانا وعاطفة وحبا وشوقا هذا التسليم هذا الإسلام إسلام إبراهيم اما اسلام الاعراض مثل إسلام كثير منا اليوم ولعل منهم اسلام عادي انضمام جسدي إلى دولة الدول الاسلاميه او الى المسلمين والتسميه باسم المسلمين وهناك مرتبه طبعا بين هذا وبين هذا هناك مراتب نسال الله ان نكون يعني أن نكون اعلى قليلا يعني من اسلام الاعراض لكن المقصود الا نزكي انفسنا نعيد للايه ايه 6 7 من سوره البقره تاملوا ان الذين كفروا ايضا هناك فرق إيش معنى كفر الذين كفروا في القرآن غير الذين أشركوا انتبهوا الكفر في القرآن مرتبط بالقلب طبعا هذه الآية يشبهها آيات أخرى مثلا يعني قبل أن أفسر كلمة الكفر يشبهها قول الله عز وجل فالصورة التي نعرفها من المرحلة الابتدائية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ياتي واحد يعني من من الشباب يقول طيب قال الله اخبر انهم لن لم يسلموا لن يعبدوا طيب بعدين عبدوا يا حبيب هذا نتيجه التعليم عدم هذه نتيجه عدم غوصنا في معنى الكافر في معنى الكفر أيضا نتيجة من للقرآن الكريم عندنا أن الذين كفروا يعني كل من ليس مسلما هذا ليس صحيح معنى الكفر في القرآن الكريم هو الجحود والعناد بعد معرفة بخلاف الشرك الشرك هو اشتباه يظن أنه على حق ويشرك يعني يشرك مع الله غيره أما الكفر فهو كراهية ما أنزل الله هو معاندته هو الجحود هذا هؤلاء الـ الـ الذين يكفرون ويعاندون ويستمرون مثل كفار قريش الآن لبث النبي معهم 13 عاما يدعوهم وهم استيقنوا بأن هذا نبي وكانوا يعترفون إلا أنهم جحدوا كبرا وعصبية وقبلية وما أشبه ذلك الكلام هنا على هذه الفئة التي وصلها الخبر بل حتى ربما بعض القراشيين من قريش الظواهر غير قريش البطاح قريش البطاح هي قريش مكة قريش وسط الوادي قريش نا... ناحية الكعبة هذه عليهم الحجة أبلغ من الظواهر الظواهر بن الحارث بن فهر وبن محارب وبعض بن عامر وغيرهم ربما ما وصلتهم ولا جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام مجالسة طويلة حتى يعني يحكم الله عليهم بأنهم لن يؤمن إن الذين كفروا هذا خبر إلهي ليس توقعا ما معنى هذا ان الله توقعوا طلعوا بعدين اسلموا هذا،, هذا هذا اعتقاد خطير ان نعتقده ان الذين كفروا سواء عليكم سواء،, سواء عليهم ان انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون قلنا في كلمه الذين كفروا هو المعاند اذا المشرك قد لا يشمله الخطاب المشرك طبعا كل كل كافر مشرك وليس كل مشرك يكون كافرا وهذا يبغى يعني تفصيل أكثر لكن علي في حال الكفر في القرآن مرتبط بالقلب والشرك مرتبط بالعقد معنى هذا أن المشرك عنده اشتباه يشتبه يشرك مثل ما تقول تشبك سلكين وتضيئان لمبه معينة ونورة هذا هو الشرك غير الكفر الكفر جحود إن الذين كفروا سواء عليهم يعني الذين بلأوا علموا حجتك يا محمد وعلموا بأنك نبي هؤلاء كفرهم يسببوا على قلوبهم أكنا يعني يغطي على قلوبهم ويحرمهم من الهداية أما المشرك هذا موضوع آخر إذا فالحلقة بعد الفاصل إن شاء الله نكمل هذا الأمر الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com <تصفيق> بسم الله طبعا ذكرنا في الايتين هذه لفهم طبيعة الشرك والكفر طبيعة العناد من عدل الله عز وجل انه اذا انسان استمر في جحد الادله والبراهين فان هذا الجحود والعناد يشكل غطاء على قلبه وعلى عقله فلا يستطيع بعد ذلك أن يهتدي وهذا قد يحدث للمسلم فلننتبه إذا أتتنا أدلة أدلة أدلة, أدلة ونحن نتيجة البغض نتيجة الحقد والكراهية المبثوثة بين المسلمين نتيجة المذهبية نتيجة التعصب أي شيء ننكر ننكر ننكر قد نكون من الذين كفروا بعض الكتاب ولا نشعر أننا كفرنا نظن أن الكفر فقط هو عبارة الأصنام لا الكفر هو جحود وبغض النص المتيقن الذي تتيقن أنت أنه شرعي قد ترفض نصا لا تعتقد صحته هذا هذا موضوع آخر لكن أن تعتقد بأن هذا نص صحيح سواء عن الله عز وجل أو عن رسوله ثم تعمل الحيا لزحلقته عن طريق عن طريق ما أفكارك المسبقة هذه معانعة هذه ص هذا كفر وإن بقيتم متسميا باسم الإسلام وإن بقيت مصليا لست في موطن يجب على المسلم أن لا يكون في موطن مفاوضات أن يأخذنا شرع ما شاء ويتركنه ما شاء الله عز وجل أعلى وأجل من أن تفاوضه أنا يا رب سأؤمن بهذا وأما هذا لن أؤمن بهذا هذا خطير فعليتي حال فالذين كفروا هنا طبعا الذين كفروا طبقات أيضا هناك فرق بين الكفار والذين كفروا والكافرون فروق دقيقة بس تحتاج إلى تحتاج إلى بحث ليس هذا موطن فلكن المقصود هنا شبيه هذه الآية شبيه هذه الآية كما قلنا صورة الكافرون والله عز وجل عندما يخبر لا يتوقع وإنما يخبر عن أمر صحيح أن أن المعاندين الذين بلغتهم حجة النبي وبراهينه خاصة من قريش البطاح الذين كان يلتقي معهم يوميا ويدعوهم يوميا النبي عليه الصلاة والسلام على مدار ثلاثة عشر عام لا يمكن أن يؤمنوا نتيجة اكتشاف دليل جديد لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون في وجداننا نحن الان ساصدمكم بمعلومة في وجداننا أن أكثرهم اسلموا وأكثرهم امنوا وكلا وعد الله الحسنى تمام كما نقول والحمد لله حسن أسلامهم طيب الله عز وجل يقول لقد حق القول على أكثرهم فهل نحرف الآية لقد حق القول على أقلهم هل يجوز هل يجوز أن نفهم الله تعالى الله عن ذلك فرعا ليس هناك مسلم يفتهم الله بأنه يعني يتوقع لكن المقصود أنه كما قلت لهذه الدرجة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ماذا نفعل بها هل أكثر قريش التي كان النبي بينها ثلاثة عشر عاما وحاربته ثمانية أعوام أخرى ونافقت في معظمها عامين آخرين حتى اكتمل هل هي هل أسلم أكثرها أم أسلم أقلها طبعا لما لما ننظر الأعداد تقريبا هاجر منهم خمسة وتسعين خمسة وتسعين حيود المئة الذين هاجروا وكان في الحبشة نحو مئة آخرين حوالي مئتين أسلم من قريش بينما حضرت قريش في بدر ألف أو تسعمية وخمسين قتل منهم سبعون رجلا في بدر حوالي عشرين في أحد أربعة في الخندق أربعة يوم فتح مكة كم تقريبا؟ كم قتل منهم؟ يعني حدود مئة ومئة وعشرين أسلم ألفان يوم أو تظاهر بالإسلام ألفان يوم فتح مكة تمام؟ إذا هل هنا تصبح الآية صحيح آية ياسين هل تصبح صحيحة إذا اعتقدنا بأن إيمانهم ما شاء الله هو يعني كإيمان أو أنهم أسلموا يعني عن عن عن صدق ويقين أم عن متابعة إسلام الأعراض اعيد ياسين أيضا ياسين والقرآن الحكيم طبعا لم انه قد ما يستطيع المشاهد يفتح الصورة لكن أنا أحفظ وأذكر أذكر الآية يعني ابقوا معي في البقرة بس هي تفريعات من, من هاتين الآيتين ان الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم نذكر تفريعات أخرى عيد كما قلت ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هنا طبعا نجعلنا بين أيديهم سد إلى آخر الصورة لكن المقصود هنا ركزوا على كلامة أكثرها هل في ذاكرة المسلمين جميعا بأن أكثر قريش لن يؤمنوا أو أن أكثرهم آمنوا في ذاكرة المسلمين جميعا أن تقريبا ما أدري عدى التفاصيل عند الأخوة الشيعة وبعض أحرار السنة كابن عبد البر والحاكم بلى يرون أن أنهم إنما أسلموا نفاقا الطلقاء أو مشرك مكة الذين حاربوا النبي لكن على أي حال الآية الكريمة هذه تقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ووجدنا أن أكثرهم أن أقلهم هو من قتل أو مات لا يتجاوزون المئة وعشرين الذين ماتوا أو قتلوا أما البقية الألفين ويعني ربما أكثر منهم فهم الذين تظاهروا أو دخلوا في الإسلام كدخول إسلام الأعراب إدراك هذا المعنى إدراك هذه الآية يظهر من بجلاء من, من سيرهم فيما بعد سيرهم فيما بعد في, في, في سيرة الإسلام بل سبحان الله العظيم يعني تعرف صدق القرآن الكريم لما تغوص في التاريخ وتعرف سيرة فلان وفلان وفلان من هؤلاء الطلقاء أو من الذين تأخروا تعرف صدق الله يعني تعرف صدق الله عندما يقول لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون تعرف صدق الايه يعني تعرف لذه صدق الآية إن الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تعرف تعرف أما الذي يغتر بالتاريخ وبالاثر السياسي على التاريخ وينسى هذه فسيصبح وعد الله لهم بعذاب عظيم و كل هذا الكلام يصبح عند القارئ الموال للطقاء قريش يصبح عنده ان الله يعني قال لكن الحمد لله اسلم يعني ايش يعني ماذا يعني طلعت الايه خطا اعوذ بالله اعوذ بالله يعني هذه ما ينتبه لها كثير من الباحثين فلذلك انا كما وعدتكم أن في استعراضنا في في الكريم سأصدمكم عامة وخاصة وليس لي فضل في هذا الصدمه الفضل هو في القران الكريم وتدبره اقراه كما هو صدق الله فيما يقول فقط ما يعني ما عندنا معجزه لم ناتي بشيء يعني روايه والله رواها بن سعد ولا رواها الطبري ونضعف ابا مخنف ولا نصر بن مزاحم المنقري ولا جابر لا هذه ايات ما الذي تفعلون بها هذه ايات ان لم نعد تصحيح السيره إن لم نعد تصحيح واقع السيرة والفئات الاجتماعية وظروف النبي عليه الصلاة والسلام على في, في هذا الضوء إذن لا, لا نعرف السيرة ولا نعرف أن النبي ما دعانا البعض قد يقول لماذا لم يقتلهم النبي هذه حجة للاسف بعض السفهاء يطرح هكذا احتجاج على الله يعني ما بقي الا أن يقول لماذا لم يقتل الله الشيطان لماذا أنزله ليضلنا الله أيضا يريد ابتلاءنا وتمحيصنا لم يخلقنا ليهدينا جميعا لو شاء الله لهدى الناس جميعا مخلوقون لعلة أخرى اسمها الابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم أيكم حسنوا عملا بس هذه موضوعات فرعية بس نضطر إليها لأنه كما قلنا في القرآن الكريم ليس التاريخ أحداث فقط وإنها معلومات علوم عقلية معرفة سنان الله في الخلق معرفة اسرار الله في خلقه اسرار الله في هذه النفس الانسانيه مكر الله الجميل ليس المكر السيء المكر السيء يصدر من الانسان ويمكرون ويمكر الله مكر الله الجميل في استخراج ما في هذه النفس الانسانيه من بقايا ابليس من كبر أو عصبيه او كذا ويختبره يختبره مثل هذا يختبره هل تصدقها او ما تصدقها حتى لو ما اعلن الشخص لو قال نعم أنا أصدقها لكن ما أدري ما معناها هذا احتيال على الموضوع يعني أنك لن تستطيع إزالة التاريخ الذي وضعته أنت في عقلك ويجب أن تضع التاريخ القرآني في عقلك فهذه هذه خطيرة المقصود أنك إذا قرأت القرآن يجب أن تصدق بكل حرف لو أنكرت حرفا واحدا أو شككت بأن الله فيه يعني لم يكن دقيقا كفرت على طول على طول مثل ابليس ابليس كفر في امر واحد حتى لم يعني قال لا اسجد لادم فقط يعني لكنه مقر بان الله هو الخالق وهو الرازق وهو المستحق العبادي كل شيء فقط يعترض الله عز وجل لا يقبل من عبده ان يشترط يؤمن بماذا ويكفر بماذا بل الله وصف بان هؤلاء هم الكافرون حقه كما في صورة اظن النساء والعمران إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويفرقون بين الله بالله ورسوله ويفرقون بينه ويقولون أن نؤمن وبعض ونكفر وبعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حق انتبهوا هذا ايضا تعريف الله للكفر تعريف الله في كفر عادي وفي كفر حق فلا نقع في هذا نتيجه الخصومات ونتيجة يعني التشبع بالذات والتشبع بال طيب عليا إذن أول حدث نعرفه هنا من هذه الآية أن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يمنون بأن الأصل في الذين دعاهم النبي 13 عاما وهم قومه بمكة قريش أنهم الأصل أنهم لن يؤمنوا الذين هاجروا آمنوا التحق بهم بعض المهاجرين ماشي البقيه الأصل أنهم لم يؤمنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sheikh Hassan Ghurban Al-Maliki www.almaliki.com